إنا الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم زدادوا كفرًا لم يكن الله ليعفِرَ لهم لم يكن الله ليعفِرَ لهم ولا ليهديهم سبيلًا بشّر المنافقين بأن لهم عذاباً أليمًا الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين اياب تغون عندهم العزه العِزَّةَ العزه لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها بِهَا بها فلا تقعدوا فَلَا فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا